وَمَا لَنَا أَلَّا نَأْكُلَ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَنُضِلَّ مَا حَلَّى مَعَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَفْضَلْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ غير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذن ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا وَمِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمْهُمْ إِنَّكُمْ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 كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَافِرَ مُجْرِمِينَ ذَلِكَ لِيَمْكُرُوا فيها فَسَيَغْلِبُونَ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّى نُتَامَثَ مِثْلَمَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ تَعْصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا فَغَرَرٌ إِنَّ عِندَ اللَّهِ عَذَابًا شَدِيدًا بِمَا كَانُوا